قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عِضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا يطيعون سمعا افحسبا الذين كفروا ان اتخذوا عبادا من دون يا اولياء اننا اعتذنا جهنم للكافرين نزلا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 الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا و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 قل لو كان البحر ميددا لكلمات ربي لنفدا البحر قبل أن تفد كلمات ربي لنفدا البحر قبل أن تفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء